ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم.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 يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية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 كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك وارحمنا اللهم برحمتك وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم آنس وحشتنا في القبور وامنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور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 اللهم أنجي المستضعفين في سوريا وبورما يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت نصيرهم وأنت عضيدهم وبك يقاتلون اللهم أنت نصيرهم وأنت وبك يقاتلون يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو. وأعذنا من الشر فوق ما نحذر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه يا خير من خلا به وحيد ويا خير من آوى إليه طريد الى سعة عفوك مددنا ايدينا إلى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولنا الحرمان اللهم لا تولنا الحرمان اللهم اقسم لنا من كل خير خزائنه بيدك واعذنا من كل شر خزائنه بيدك ولا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين ولا عن باب جودك مطرودين يا جواد يا كريم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا الرخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك